يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدير العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأمم رسولا منهم يتلوا عليهم آياته يتلوا عليهم آياته ويذكّيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذَلِكَ فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا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 إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا البوت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين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 واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا إن فضوا إليها, إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين